بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا ما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء الاستدلال بمنارهم وحذرنا المحدثات لأن مخالفة آثار السلف لما أجمعوا عليه اعتبروا بدعة ومحدثة وكل ما ليس له أصل في الدين فعليذ نسمى محدثة سواء كان في باب المعتقد او كان في باب العمل حذرنا والمحذر هو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الله عز وجل كما ذكرناه في الآية السابقة وأخبرنا أنها من الضلالات كما سيأتي في الحديث ثلاثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليكم ينزموا عليكم هذا من صيغ الوجوب عند الصريين يعني كما إذا قال وجب أو فرض أو كتب عليكم أنفسكم بسنفع الأمر ويقتضي الوجوب كما هو الشأن في قوله يفعل قيم الصلاة نقول قيم هذا فعل الأمر يدل على وجوب الصلاة عليكم بسنتي إذن السنة مأمور بها والأصل في حمل الفاض الوجوب أو الفاض الأمر على الوجوب الحقيقي هذا الذي عليه جماهي رسولين وحكي إجماع على ذلك فعليكم هذا أمر واجب بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين خلفاء جمعوا خليفة الراشدين جمعوا راشد سنفاعل مقود من الرشد ضد الغواية وهو الصلاح والاهتداء في العمل وقبل ذلك في في العلم المهديين المهديين يعني الذين هداهم الله عز وجل بدايه التوفيق وهدايه دلاله فجمعوا بين هدايتي من بعده لانه لا خليفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لا اجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو يكون بعد وفاكه عليه الصلاة والسلام عض عض بفتح العين عض عض بفتحه عين عض يعض عض هكذا يقال فيه من جهه صيغه عض في ماضي يعض بفتح العين او يفعلو عض هذا فعل الفعل عض عليها بالنواجذ ببنواجذ اي تمسكوا بها تمسكوا بها كما يتمسك العاض على الشيء بجميع اضراسه فعض بقوه الذين كنوا متمسكا به والنواجذ على أسنان هذا تشبيه يعني تمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يتمسك ذاك العاض باسنانه على شيء يريد الحصول عليه واياكم هذا صيغه تحذير وهو من صيغه تحريم عند الاصوليين فيحمل على على اذا امر بالسنه تمسك بالسنه أمر واج بقول عليكم بسنتي وإياكم هذا تحذير احذروا المحدثات جمع محدثه وهو البدعه كما جاء بالحديث من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الفرق بين حديثين أن قوله من عمل هذا متعلق بالعامل دون الفاعل محدث أصلا يعني قد يكون مقلدا فيعمل عمل غيره ويكون بدعة وينزل الحديث عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا والذي أحدث البدعة ابتداء يحمل عليه حديث من أحدث أوجد ولولا لم يعمل فالأول ثاني حديث من عمل هذا يعمل ولو لم يحدث يعني ينشئ الودع فداء من عنده فهو عامل ولا يلزم منه أن يكون محدثا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد من أحدث ولو لم يعمل حينيذ الحدثات شمل كل من من النوعين لأنه قد يحدث ولا يعمل وقد يعمل مقلدا لي لغيره وإياكم محدثات الأمور فإن هذا تعليل للحكم فإن كل محدثة بدعة, بدعة هي مرادفة للإحداث وكل بدعة ضلالة عرفنا المراد به بالضلال الذهاب عن عن الحق وضياع عن عن الدين إذن دل هذا الحديث على وجوب التمسك بالسنة وراد المصنفون أن يبين أن في هذا الباب باب المعتقد ما يعبر عنه به بالسنة ويقابله ماذا البدعة فبين لك طريق السلف في التعامل مع نصوص الصفات فكانت آيات أو هذا أمر مجمع عليه إن خالفهم مخالف فقد أحدث وابتدع وضل الطريق إذن يقابل السنة ماذا الفدعة فهما متقابلا والسنة في اللغة قوله عليكم بسنتي السنة في اللغة الطريق والسيرة ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنان من كان قبلكم يعني طريقته في الدين طريقة فيه في الدين وقوله صلى الله عليه وسلم من في الإسلام سنة حسنة يعني سيرة وشرعا سنة عند علماء الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف كل ما أضيف ونسب ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الأربعة إما قولا فهو سنة وإما فعلا فهو سنة وإما تقريرا بأن يفعل أو يقال بحضرته أو في عصره سواء مطلع عليه أم لا يسمى تقريرا يسمى تقريرا أو وصف يعني صفة خلقية من قول أو شعال ونحو ذلك هذه كل يعتبر من السنة لقي شيء واحد وقد من ذكره أو تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل تشريعا وقد يترك تشريعا قد يفعل تشريعا وقد يترك تشريعا فقد يترك شيئا حينئذ يكون السنة هو تركه وفعله هو البدع ولذلك ابن تيم رحمه الله تعالى في الاقتضاء في غيره قاعد, قاعد في معرفة البدع كل ما ورد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع عن فعله ففعله بعده يعتبر بدعة مثل ماذا مثل المولد مولد نبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس لأن يفعل المولد مثل ذلك علم متى ولد ومع ذلك ترك ترك قضا أو غفلة قضا نعم قضا لا تقول غفلة يعني بمعنى أنه انتفاقا لم يأتي في نفسه أنه قد ترك المولد عندئذ نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد وهو أولى الناس به وكذلك الصحابة تبعوه على ذلك إذن ترك النبي ووجد السبب وهو مولده ووجد القط ففعله بعده الذي بعد وفافة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بالفعل ويشرع به بالترك فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعه بعض يقول إذن المكبرات هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما صل ولا وجدت خطة ولا غير نقول القاعدة وجد سببه وهذا القيد يخرج ما لم يوجد سببه لو وجدت هذه الحضارة هذه الأمور التي استفادوا منها في الدعوة إلى الله عز وجل لو وجدت في عهد النبي صلى سنة وتركها هل يجب نقول نعم يسلم بأن استعمالها في الدعوة يعتبروا بيدعا لكن ما وجد سببه كلام في ماذا في شيء قد ورد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول فعله بعده ويعتبر من من البدع وهذا يضاف الى ما ذكرناه من تعريف السنة عند اهل الحديث وهذا في باب وهنا في باب العقيدة جعل بعض السلف السنه هي الاتباع سنه هي الاتباع مطلقا عقيده أو عمل فبعضهم جعله او جعل السنة هي الإسلام ولذلك إمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه السنة وابنه عبد الله ألف كتابا سماه السنة وكذلك ابن أبي عاصم ألف كتابا سماه السنة وغيره من, من أهل العلم ماذا أرادوا بالسنة هنا أرادوا الاتباع ما يخالف هذا الاتباع يعتبر بدع وضلالة لأن ترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعضه قد لا يؤثر بمعنى أنه مثلا لو ترك سنة ترك صياما ليس بواجب ترك تلاوة تطوعا نحو ذلك صدقة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الترك لا يؤثر لكن بعض الطرق يعتبر بدعة, يعتبر بدعة هذا الذي عنوه به بهذه المصنفات فما ذكر في هذه الكتب فمراد به بيان سنة السلف الصالح في المعاملة مع النصوص عقيدة وأحكاما حينيذ الاتباع هو السنة مخالفة هذا الاتباع يعتبر من من البدعة ولذلك أصول الاستدلال عند أهل السنة لهم طريقة متبعة أصول الاستدلال عند أهل البدعة مناقضة لأصول الاستدلال كما كانت في قبل في الهاتف أصدقاء الأسدلال وكانت الديون التي يعطى مالا لماذا لماذا اوصل ف فاذا اتفق ادوبك وعمر وابن وعلي على ان الهيانه في هذا الفكر او هذا القول ان هذا النص ويجب كل احتمال يعتبر ما يعتبر له اما صحيح مشترك على هذا هو الاجماع الذي يعول عليه عند الاصوليين اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم على أمر ما سواء كان في باب المعتقد أو في باب العمليات يعتبر حجه ولذلك نطل النبي صلى الله عليه وسلم هنا على فهم الخلفاء الراشدين الأربعة واعتبر بعض نصوليين ان اتفاقهم اعتبر حج ملزمة لهم والمسألة فيها والمسألة فيها فيها خلاة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل ولذلك نقول أهل السنة والجماعة هذا مصالح يميز أهل السنة والجماعة اصحاب الحق والفاهم السليم يميزهم عن غيرهم أهل السنة والجماعة جماعة لغة القوم المجتمعون يعني اجتمعوا على شيء قد يجتمعون على أمر ديني وقد يجتمعون على أمر دنيوي قد يجتمعون على سنة قد يجتمعون على بدعة إلى غير ذلك القوم المجتمعون مطلقا هذا في اللغة وشرعا المراد بالجماعة هنا في هذا المصالح أهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان الى يوم الدين إذا أطلق السلف انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام وأئمة السلف والصحابة كذلك من بعدهم ومن سار على نهجهم من التابعين وأتباع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن, ومن عليها فهذا الذي يعتبر قدوة واتباعا له للمنهج فكل من وافق السلف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في فهو السلفي يطلق عليه هذا المصع هم رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين فخصوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال ما كان عليه هو انا وأصحابه ومرة قال الجماعة فاصرح الفرقة الناجية بماذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ويقال السلف وهو لفظ مرادف لأهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة هذا الواصل في أطلاق أهل السنة والجماعة بعضهم يطلق لفظ أهل السنة فقط ولا يضيف إليها الجماعة حيث يدخل, يدخل الأشاعر قد يدخل الأشاعر في مقابلة بعض المخالفين دون بعض فإذا قد أهل السنة في مقابلة الرافضة دخل لأن كل ما عليه الرافض من دينهم فأهل الأشاعر يخالفونهم فصاروا موافقين للسنة في ذلك فإذا أطلق لفظ السنة في مقابلة الرافض دخل فيه الأشاعر والما تردية وكل من خالف الرافض فيه في دينهم وحينئذ نقول هذا يصدق عليه هذا هذا الاصلاح وأما ترزئت هذا الاصلاح باعتبال الأشاعر فنقول هم معنا في السمع الصفات وهم من أهل السنة والجماعة ومعد ذلك فلا نقول هذا ينفيه نصوص الكتاب والسنة بأن ما عليه الصحابة هو الذي أمر الله عز وجل كما سبق ويتبع غير سبيل المؤمنين فالمخالف حينئذ لا يعتبر من أهل السنة والجماعة ولذلك المرجع في باب الأشاعر مطلقا ليس من أهل السنة والجماعة في شيء وإن كانوا أطراب الطواعف الفرق له أهل السنة والجماعة والشيء القريب من الشيء لا يلزم أن يكونه جزء منهم ويقال السلف وهو مراذف لمصطلح أهل السنة والجماعة وهو في اللغة المتقدمة في الزمن على غيره وشرعا هو معنى أهل السنة والجماعة سلف منهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فليست السلفية مرحلة زمنية وانتهت لأن مذهب السلف يشمل جانبين طريقة السلف تشمل جانبين أولا الخدوة الاقتداء لكم بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مطلقا في باب المعتقد وفي غيره الثاني الجانب الآخر المنهج المتبع المنهج المتبع حينئذ كل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ووافقهم في المنهج المتبع فهو سلفي, فهو فهو سلفي. في أي عاصر كان وفي أي زمن كان في أي مكان كان فالقدوة هم أصحاب العصور الثلاثة نبي صلى الله عليه وسلم لأنها أجسات وهي انتفت وأما المنهج وهو الطريق المتبع المتبعة في هذه العصور الثلاثة فهما واستدلالا وعلما وعملا, وعملاً وإيمانا وإسلاما هذه التي يعبر عنها بالمنهج يعني فهم السلف لنصوص الوحي. ما هي الطريقة التي كانوا يفهمون بها نصوص الوحيين ما الذي توصل إليهم فهمه أو توصل إليه فهمهم لنصوص الوحيين هذا الذي يعتبر ماذا منهجا متبعا فما أجمع عليه حينئذ وجب اتباعهم فيه والعبر بالمعاني لا بالمصنحات الفاظ هذه فاظفاظ تحتمل أشياء وإنما المراد بها الحقائق يعني من كان متابعا للسلف حقيقة وافق السلف في المنهج وفي المعتقد حينئذ يكون سلفيا وإن لم يطلق اللوظ عليه وأما إن قال سلفي وهو مرجع مثلا أو قادري ما نفعه اللوظ شيئا لأن العبرة هنا بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والأسماء ونقيذه الخلف وهو لغة المتأخر في الزمن عما قبله وليس هو فترة زمنية كذلك بل هو منهج وقدوة فيما يقابل الحق وهو الباطل فمن اقتدى بغير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في فهم النصوص بأن جعل إماما له غير النبي صلى الله عليه وسلم خالف في القدوة ثم هذا الإمام هل فهمه وطريقته في الاستنباط هو فهم السلف الصالح أو لا قد يخالف حينئذ نقول هذا خالف في القدوة وفي المنهج بل هو منهج وقدوة في مقابل الحق وهو الباطل فهو المنهج المضاد لما عليه السلف حديث العرباظ بن السالي السابق دل على وجوب اتباع السنة النبوية ولزوم سنة الخلفاء الراشدين من بعده ثانيا تحريم المحدثات في الدين فهي بدع والبدع والضلالات ومن أعظم البدع والضلال كلام في ذات الله وصفاته دون علم من كتاب أو سنة ولذلك أورد ما يدل ويؤكد على ما ذهب إليه المصنف قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تتدعوا فقد مفيتم قال المصنف رحمه الله تعالى فقال عبد الله ابن مسعود هو سيرد ثلاثة أمثلة لثلاثة أشخاص اول الصحابي هو عبد الله ابن مسعود هذا يمثل ماذا يمثل عهد الصحابة ثم هذا الفهم الذي فهمه ابن مسعود أورد للتابعين كلاما لعمر ابن عبد العزيز هذا العصر الثاني قرن الثاني ثم أورد كلاما لي الأوزاعي وهو من كبار تابع التابعين في هذه القرون الثلاثة أخذ المصنف قولا لعالم من علماء ذلك الزمن كلهم بينوا المنهج الصحيح في تلقي النصوص وأنه يجب اتباع السلف وأن مخالفة السلف مثل هذه المسائل اعتبروا من البدع والمحدثات قال هنا وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليم رضي الله تعالى عن في سنة ثلاثة اتبعوا هذا امر والصحابي إذا أمر حينئذ كان امره فهما لأمر مجمع عليه حينئذ يحمل على الأصل فيه في الأمر اتبعوا ولا تبتدعوا اتبعوا ماذا حذف المفعول به والمراد به هنا اتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني ارتزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص لأن هذا حقيقة الاتباع أن تفعل كما, تفعل كما فعل نبي صلى الله عليه ولذلك ذكر الفتوح في شرح المختصر كلمة مفيدة في بيان معنى الأسوى في قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوى ما المراد به الأسوى قال هناك في الشرح أن تفعل كما فعل لاجل أنه فعل وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك هذه البغي حفظها طلب الله تفعل أنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لا تقل لأنه واجب والنفس يرتب عليه كذا وقد ترتب العقوبة ونحو ذلك لا لأجل أنه فعل هذا كمال في في التأسي لماذا فعل؟ لأن النبي صلى الله عليه بقطع النظر عن كونه واجبا ومستحبا وأن تترك كما ترك لماذا لأنه محرم عيب الناس يرون إلى خيره قل لا لأجل ترك لهذه العلة هذا كلام جميل قاعدة جيدة اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقص فإذا زاد حينيذن خرج عن الاتباع أو نقص خرج عن الاتباع لابد أن يتبع دون زيادة أو نقص ولا تبتدعوا هذا يخالف ما, ما سبق لأنه إما اتباع وإما إما ابتدع إما اتباع لأثار النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله, أقواله وأفعاله وإما ابتدعوا في باب العقيدة أو في باب العمل ولا تبتدعوا يعني لا تحدثوا بدعة في الدين فقد كفيتوا, فقد كفيتوا يعني كفاكم السابقون قد أكم الله عز وجل الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم أكملت إذن الدين كامل والبدعة تدل على ماذا على الاستدراك أنه ناقص ولذلك لمن مالك رحمه الله تعالى يقول من أحدث في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة كلام صحيح من أحدث في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا قد خانب له لأنك إذا قلت هذا الأمر الذي أحدثته دين معناه النبي صلى أمر به ولم يبلغه وأنت الذي فتح عليك وقد عرفت ما لم يبلغه النبي صلى لأنك زعمت أنه من الدين لو زعمت أنه ليس من الدين حين إذن لكن لما نسبته إلى الشرع وقلت هذا مما جاء به الشرع ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا في كتاب ولا في السنة حين إذن استدراك هذا زعمت أن محمداً قد أمر بذلك لكنه ما بلغه وأنت الذي فجح عليك قد عرفت ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في الدين بدعة قد زعم أن محمدا قد خانه الرسال إذا فقد كفيت أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم إذن هذا الآثر دل على وجوب الاتباع من الابتداع وأن الدين كامل لا يحتاج إلى آراء الرجال إما بالزيادة أو نقصار فكل ما كان من الوحي فهو من الدين وكل ما لم يكن من الوحي فهو ليس من الدين الدين هو الوحي, الدين هو الوحي كتاباً والسنة فما كان من الوحي فهو من الدين وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين بهذا الضابط حيلي تعرف ما هو مستنط هذه المسألة ان كان حكم ان كان المسند دليلا شرعيا على فهم سنيطه ومن الدين واما اذا كان بمجرد الراي والهوى والظن والتخمين نقول هذا ليس من الدين في شيء وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه تقاليد كبار التابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز يعبر عنه بانه الخليفه الخامس الراشد الخامس وهذا غلط لأن معاوية رضي الله تعالى عنه أسبق منه وهو صحابي وأفضل من عمر بن عبد العزيز وهو أولى بهذا النص كما قال شيخ الإسلام أبن ثيمي يعني بهذا اللقب خليفة الخامس الراشد قل لا أولى منه معاوية رضي الله تعالى عنه ف الراشدون أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا خامس وإن شعع عن عمر بن عبد العزيز أنه الخامس فإن إذن قل هذا ليس بشديد بل الصواب أنه خليفة لكن لا يصب به بأنه خامس لتابع لما, لما سبق وهذا يفهم منه أن ثم خللا بين عمر عبد العزيز ومن سبقه يقول هو الخامس طيب ومعاوية كأنه غير, غير موجود هذا في خلال, في خلال. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم اولا هذا الأثر ورده ابن عين في الحلية وابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز وفيه الأمر بالتمسخ بالسنة واتباع طريق السابقين الأولين وفيه النهي عن الخوض في الدين بغير العلم هذا الذي يريد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا الأثر أنه موافق لما عليه عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتدعوا فقد كفيتم كذلك قاله عمر وكذلك قاله أبو عمر الأوساعي فالقرون المفضلة أمر بالاتباع ونهوا عن الابتداع وبيّنوا أن الدين كامل لا يحتاج إلى أرى الرجال نعم قال قف حيث وقف القوم قف هذا امر والأصل فيه أنه محمول على الشر بمعنى أن الأمر هنا ليس من عنده وإنما هو أمر بما أمر به الشال كما إذا قال عالم لو سئل ما حكم صلاة كذا قال المستحب يجب عليك فعل كذا حين نقول هذا إخبار عن حكم الشارع مستنده الدليل الشارع كذلك قوله نقف هذا امر ومستنده دليل الشارع فليس هو من رأيه أو من اجتهاده ولهو أمر متفق عليه قف حيث وقف القوم حيث تقييد حيث وقف القوم, القوم المراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم يعني من كبار التابعين. قف حيث وقف القوم حيث وقف القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنك لا تزد على ما قالوا إن فعلوا فعلا فلا تزد عليه إن قالوا قولا فلا تزد عليه قف حيث وقف القوم فإنهم هذا تعليل للحكم السابق عن علم وقفوا, عن علم وقفوا. فكما أن الكلام يكون علما كذلك السكوت يكون علما بس كذلك العلم ليس كله كلام بس كذلك العلم ليس كله كلام إنما السكوت يكون علما والكلام يكون علما فإن كلم فهو علم فخذ به وإن سكتوا فهو علم فخذ به هذا مراد عمر بن عبد العزيز بهذه المقفة فإنهم أيض القوم السابقين عن علم وقفوا وكما أن الكلام علم كذلك السكوت علم وببصر نافذ كف بصر مراد به البصيرة قوة الإدراك نافذ نافذ كف نافذ يقال طريق نافذ سادق عام وأمر نافذ مطاع كف كف عن الأمر كفا انصرف وامتنع إذن امتناعهم عن الخوض فيما خاض فيه المتأخرون في التأوين والمحدثات والبدع نقول عن علم يعني كفوا وامتنعوا عن الخوض في هذه المسائل ببصيرة نافذة بمعنى أنهم بلغوا من العلم بأن الكلام في مثل هذه المسائل ليس من القربة في شيء وليس من العلم فيه في شيء كونه يتكلم في كيفية صفات الرب جل وعلا نقول بإمتنعوا عن الكلام لبصيرتهم النافذة التي بلغت المبلغ القوي والمنتهى عالي في كون هذا هو الشرع الذي يجب الوقوف عليه فقف حيث حيث وقفوا ولهم على كشفها كان احر ولهم في بعض النسخ وهم وهو اولى ويمكن حمله على قولي ولهم تجعل اللام هذه موطئ اليه للقسم قال والله لهم يعني هم القوم على كشفها وتفسيرها وايضاحها كانوا اقوى منكم لأنهم اكمل علما واصدق قولا وأعظم إخلاصا وأعلم بلسان العرام كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت ليس المراد أنه ضعيف أنه لم يفهم ما فاهمتموه أنتم أيها المتأخرون وكذلك الصحابة حينئذ هم أقوى على كشفها لو كان في كشفها خير ولذلك قالوا بالفضل لو كان فيها أحرى فضل يعني الزيادة لو كان فيها لو كان الكلام في تلك المسائل فيها فضل لكانوا به أحرى لماذا لأنهم هم السباقون إلى كل خير أي ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى لو كان كلام في الصفات التحريف هو الحق لكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أولى به فما دام أنه لم يتكلم بمثل ما تكلم به المتأخرون من المحدثات حينئذ نقول هذا هو المنهج الذي ينبغي اتباعه فلأي قلتم حدث بعدهم يعني العلم ازداد والبحث المسائل قد تطورت والنظر في مسالك الأدلة قد تنوعت وتكلم المتكلمون وخاض الخائضون حينئذ قيل فلأي قلتم حدث بعدهم من الذي أحدثه؟ قال فما أحدثه إلا من خالف هديه لأن هذه المسائل ليست مسائل اجتهادية عقيدة في الجملة في العاصل في العصول ليست قبيلا ليست محلا لي للاجتهاد فهي توقفية سما العامة لمعتقد أهل السنة والجماعة التوقيه بأنه محمول على السماء حينئذ إذا أحدث بعدهم حدث لا يرمى الأولون بنقصهم في العلم لأن المتاخرين قد علموا وتفقهوا ولذلك بعضهم يرى أن المتأخرين أكثروا علما من المتقدمين لأنهم حفظوا في اللغة وحفظوا في وصول الفقه وصنفوا المصنفات وأفردوا كل مسألة يعني صنعوا بالعلم ما لم يصنعه نقول هذه كلها أصولها التي يستفاد منها في الكتاب والسنة هم أعلموا بها منكم ولو كنتم أنتم أكثر تصنيفا أو تأصيلا لهذه المسائل فلأين قلتم حدث بعده فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم عن طريقتهم رغب عن الشيء تركه متعمدا وزهد فيه ولقد وصفوا منه ما يشفي شفى الله العليل شفاء أبرأه من المرض العلة وصفوا منه يعني من العلم ما يشفي وتكلموا منه يعني فيه بما بما يكفي عن طلب الزيادة فكل ما يحتاجه المسلم في عقيدته أو في أحكام العبادات فالصحابة والنبي قبلهم صلى الله عليه وسلم قد بيّنوا ما يحتاجه كل عليل وبين كل ما يحتاجه كل صحيح حينئذ فما فوقهم محسر بمعنى أنه عاجز يقالوا السحسر تعب ومل وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا جف شيء جفاء نبى وبعده يعني الذي قصر عنهم لم يسبق مسلكهم نقص عنهم فقد جفاء وتجاوزهم نعم لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا قلوه والزيادة ومجاوزة الحد إذن إما جفا وإما, وإما غلو إما جفا بمعنى النقص وعدم إتمام ما عملوا به قولا وفعلا والزيادة أن يزيد ما فعلوه أو قالوه وإنهم أي القوم فيما بين ذلك بين الجفاء والغلو لعلى هدى مستقيم لعلى هدى مستقيم يعني غير غير معوج حينئذ السلف الصالح بين الجافي والغالي وهذه طريقة على السنة أنه مصط بين أرباب البداع إذن يؤخذ من هذا النص نص عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه يجب اتباع السلف وينهى عن الامتداع وأن الدين قد كمل بعلمهم وأنه ما من شيء يحتاجه المتأخر إلا وقد تكلم فيه المتقدم وخاصة في باب معتقد إذ ليس هذا أو هذه العقيدة محلا للاجتهاد وقال الإمام أبو عامر الأوزاعي رضي الله عنه وهذا كما ذكرنا من تابع التابعي أو شاهد القرن الثالث وعبد الرحمن بن عمط في سنة سبعين وخمسين بعد المئة الأولى قال رضي الله عنه وكذلك قال في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا لا إشكال في ترضي على غير الصحابة لا إشكال فيه الصنح صنح العلماء على تخصيص الأنبياء وألحق بعضهم الملائكة به الصلاة والسلام هو الصحابة به بالترضي ومن عداهم به هذا مجرد الصلاة وإلا رضي الله عنه مرضو عنه لقد رضي الله إلى آخره هذه متعلقة به بالصحابة وبغيره لأن من سار على نهجهم فقد وجد سبب الرضا الرضا هذا بصفات الرب جل وعلا الفعلية الاختيارية المتعلقة بسببه حينئذ يدور مع سببه كلما وجد سبب وجد الرضا فمن شابه الصحابة أو تبع الصحابة حينئذ وجد سبب الرضا فالرضا عام, فالرضا عام في الصحابة وفي غيرهم وأما الصلاة فهذا المشهور عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل شعار الصلاة والسلام على غير الأنبياء ولذلك جاء التخصص به في قول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال صلوا عليه وسلم تسليم هذا خاص ما عاد الأنبياء هل يصل عليه أو لا؟ مسألة خلافية والكلام فيها كثير المرجح أنه يجوز الصلاة على غير الأنبياء ولكن لا يجعل الشعارا بمعنى أنه إذا قيل الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم جاز أولا مرة مرتين نبس به أما أنه كلما ذكر الإمام أحمد جعلت معه الصلاة والسلام يقول هذه يعتبر من البدع يعتبر من من البدع وأما الترظف هذا شيء أنه أوسع مما نعم كرّم الله وجهك <تصفيق> هذا عند الرافضه والزيديه وغيرهم وقل لا كذلك لا لا يخص علي رضي الله تعالى عنه بهذا الوصف بعض الصحابه ما تسجد ما تسجد للصنمين البتنه شابهي من الاسلام either ان تصفهم كلهم كرم الله وجهك كرم الله وجهه واما انكام لا تخص عليا بوصف دون دون ثم جعل شعارا عند اهل البدع والشعار في اصله قد يكون لا بعس به لكن إذا اختص به أهل البداع حينئذ نقول لا ولذلك سيأتي معنا لإطلاق الفعل المخلوق فعل المخلوق نعم فعل المخلوق سيطلق عليه المصنف بأنه كسب كسب المخلوق كسب المخلوق لا بعس به لكن لما جعل شعارا, جعل شعارا عند الأشاعر على معنى خاص حينئذ السلفي لا يستعمل هذه الألفاظ المشتركة وإنما يجب أن يعبر بألفاظ بعيدة كل البعد كل البعد عن مشابهة طوائف المنحرفة قال أبو عمر أو زاعي عليك إلزم بآثار من سلف إلزم طريقة من سلف عرفنا من سلف هنا المراد من أطلق على الأشخاص يعني الصحابة وهو من تابع التابعين إذن أراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين عليك إلزم هذا سنفع الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم عليك بآثار من سلف أن يلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسانه وإن رفضك الناس رفضك يعني ابعدوك وجانبوك كما قال من أحمد ولا نزيل عنه صفة لشناعة شنعت يعني كل من اتبع السلف لابد أن يرمى لابد في كل عصر حتى في عصر هذا لأن السلفي الموحد الذي يعرف حقيقة التوحيد في كل بلاد الإسلام يقال أنه وهابي من أجل ما هذا التنفيذ عن هذه الدعوة يقول هذا سنة عند أهل الباطل كله صاحب عقيدة سلفية يرمى به بمثل هذه وهذا يقول ونرفضك الناس يعني ستجد من يرفضك ولا يتقبل منك ما جئت به وإياك تحذير إياك وآراء الرجال وإياك وآراء الرجال يعني احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير دليل الشرعي آراء الرجال نمعا رأي مستند على دليل الشرعي وهذا اعتباره لبع سبيل بل لا يمكن نفهم الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى آراء الرجال التي هي معتمدة ومستندة إلى دليل الشرعي ورأيه أو آراء رجال ليست مستندة أو معتمدة على دليل شرعي وإنما معتمدة على الظن والتخمين والهوى والتقاليد والعادات والوصول التي أحدثها أهل البدع هذه نقول يحذر منها كما قال هنا وإياك وآراء الرجال يعني احذر آراء رجال وهي التي ليست مبنية على دليل صحيح ومن هنا تعلمنا ما قد يشاعر من ذنب المتونة الفقهية نزلها على هذه القاعدة هي متون فقهية أريد بها اختصار وتلخيص العلم لنوع خاص رسل العامة لنوع خاص من طلاب العلم من أجل أن يسلك المسلك الصحيح في التلقي ومن أجل أن يترقى في طلاب العلم فيحفظ القول ثم بعد ذلك يذكر له دليل ثم بعد ذلك يذكر له الفقه المقارنة نقول هذه المتون كالزاد وغيرها هي آراء رجال لكنها مستندة إلى دليل شرع إذن لم يحذر السلم من مثل هذه وإنما حذروا من آراء رجال ومن الأحكام التي مبناها على الرأي ولذلك قسموا أهل, أو قسموا أهل الفقه إلى قسمين أهل الرأي مدرسة الرأي ويجعل على رأسها ربيعة ولذلك سمي ربيعة الرأي لأنه أكثر من القياس وتلميذه أبو حنيفة على طريقته ومدرسة أهل الحديث وجعلوا فيها الشاء مالك والشافعي والإمام أحمد إذن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد من مدرسة الحديث يقابلهم ماذا؟ أبو حنيفة من مدرسة الرأي وليس مرادهم أن أبو حنيفة يعتمد على رأيه ليس عليه مستند شرع لا إمام أبو حنيفة كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى يكفي في تزكيته إجماع الأمة من يومه إلى عصر ابن قيم إلى يوم هذا أنه لا يقال إلا الإمام أبو حنيف يكفي فيه أنه يزكى بمثل هذه التزكية وأن مذهبه مذهب متبع في جميع عالم الإسلام قد يتبعه بعض تقليدا وقد يتبعه بعضه بالنظر في قوله ودليله وما اعتمد عليه وقد يرجح قول حنيف وقد يرجح غيره إذن ما ذكر من أن هذه المتون معتمدة على أدلة شرعية حينيذ لا ينبغي توجيه الدم إليها وإن زخرفوه لك بالقول وإياك وراء الرجال يعني التي ليست مستندة إلى دليل الشرع وإن زخرفوه يعني جملوه وحسنوه لك بالقول لأن المبتدع قد يكون فصيحا وقد يؤت من حسن الكلام ما يؤت وإن من البيان لسحرة وإن من البيان لسحرة حين يذن صاحب الباطل فيشيع بدعته ولكنه يأتي به عبارات ويقويها بأدلة من نصوص وحيين كتاب وسنة لكن توافق هواه دون غير وإن زخرفوه لك بالقول أصل الزخرف هو الذهب أصل الزخرف هو الذهب ثم شبه به كل مموه ومزوى كل مموه ومزور إذن أشار الأوزاع هنا إلى وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع وأن الدين كامل فلا يحتاج إلى ابتداع أو أراء الرجال واحذر كل الحذر ممن يزخرف قوله بزخرفة وتجميل ثم ليس على قوله مرهان من كتاب أو سنة ثم أورد مناظرة بين سني وبدعي فيها تقرير أهل البدع واعترافهم بأنهم قد جاءوا بشيء لم يسبق إليه قد جاءوا بشيء لم يسبق إليه وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي بالذات قيل الآذرمي لكن المشهور له به بالذات هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسعاق الآذرمي قال ماذا؟ قال لرجل تكلم ذي أن أبهمه من القدامة كان مشهور هو أحمد بن أبي دواد هذه السنة هو بعض الرحمن عبد الله بن محمد الآذرمي وسبب هذه المناظرة أن الخليف العباسي الواثق بالله هارون بن محمد كان على طريقة به المعتصم في المحنة لخلق القرآن واستدعى الآذرمي بامتحانه يعني هل تقول القرآن مخلوق أو لا راد امتحانه كما امتحن الإمام أحمد غيرهم. فوقعت هذه المناظرة بينه وبين أحمد بن أبي دعات الممتدع أنضال وأول من هم بالمحنة والخليفة المأمون فمات قبل التمكن منها حماه الله عز وجل ثم تولاها بعده أخوه المعتصم ثم بعده الوافق قال لرجل تكلم ببدعة فبدعة هيام قول بخلق القرآن ودع الناس إليها يعني حمل الناس إليها بقوة يجب أن تعتقده هذا المعتقد قال له هذا السن هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لأن النبي سيقل عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده هل علم هذه المسألة أو لا قال لم يعلموها قال لم يعلموها إذن هذا النفيه يتضمن ماذا يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يعلموا شيء هو من الدين لم يعلموا شيء من الدين فقال الله عز وجل اليوم أثمنت لكم دينكم وهذا المرتدي قد علم شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النفي قول لم يعلموها يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين ومع ذلك هو حجة على هذا الممتدع لأنه شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته حينئذ كان يلزمك عدم العلم وعدم الخوض فيما لم يخوض فيه هذا الأمر هو حجة عليه يعني لو وقف إلى هنا وآتى بما سبق من النصوص لكفاه قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت فكيف يحجب الله عز وجل عن رسوله وخلفائه علم شيئا في الشريعة ويفتحه عليك أنت قال الرجل رجع فإني أقول قد علموها صدرك بأنه إذا قيل لم يعلموها حينيذ كيف فتح الله عز وجل عليك ليس بينك وبين الله وحي والمنامات ليست محلا للأحكام لي الشرعية ولا المعتقدات حينيذ ما الواسط بينك وبينه إذا قلت بأنهم لم يعلموها وقد علمتها أنت إذن هي من الدين فكيف السبيل لذلك قال إذن لم يعلموها رجع أنكر ما قد اعترف به قال الرجل فإني أقول قد علموها قال سني أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم وسعى الشيء يوسع وساعة لم يضق أو وسع يعني هل أمكانهم ولم يضيق عليهم في شيء علموه لم يدعو الناس إليه ولم يلزموا الناس إليه أم لم يسعهم قال واسعه قال بلا وسعه قال فشيء واسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء لا يسعك كان يعني كيف أنت تحمل الناس على اعتقاد شيء تجبر عليهم ان يعتقدوه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس شأنهم فكيف تحملهم على شيء لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه لانه قاطع عليه وكل من لم يعتقد بهذه العقيده حيلن قتل فجعل محنه وبلاء على الناس فكيف تحمل الناس على هذا المعتقد فإن خالفوق قتلتهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فتركهم وشأنهم قد اعتقد ما اعتقد وترك الناس هل هو وسع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يسعهم قال بلا وسعهم قال فشيء وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وهو ترك الناس على ما هم عليه ولم يحملهم على هذا المعتقد افعل أو قتلناك لا يسعك أنا فانقطع الرجل بدعه فقال الخليفه وهو الواثق وكان حاضرا لا وسع الله علا من لم يسعه ما وسعهم هذا دعاء عليه به بالضيق فقطع المبتدع هذه الوسيله اذا الترقي هنا يكون في ابطال كل بدعه كل مبتدع اذا جاء ببدعه قل له هذه البدعه هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابها او لا مباشره هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابها او لا ان قال لم يعلموها قل ما شاء الله ما الذي فتح عليك أنت بعلم لم يعلمه الأوائد والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد علموها قل هل فعلوها أو لا لم يفعلوها إذن لا يسعك إلا أن تترك هذه البدعاء قال المصنف معلقا على ما سبق مناظرة من وهكذا أي مثل ذا السابق من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعده والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة اخبارها يعني من السنة وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه فكل من خالف منهج السلف في آيات الصفات لا وسع الله عليه هكذا دعا عليه المصنف كما في القصة السابقة وقوله وإمرارها كما جاءت هذا يحمل على طريقة السلف الإمرار المراد به هنا لفظا ومعنا أمروها كما جاءت يعني كما تليت وما الذي تلي الرحمن على العرش السواء إذن في السواء تمره كما, كما جاء تثبته لفظا وما دل عليه في لسان العرب من معنى وهو عالى وارتفع ثم لا تتعرض لكيفية ولا تورد عليه بذهنك من الأمور التي يمكن أن تكون في شان المشار ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر شيء من آياته الصفات صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين